بسم الله الرحمن الرحيم على هدى من نور الله وتوفيق نواصل دروسنا أمنائي وحفظتي النحو ولعل من أهم أهداف هذه الدراسة أن تكون مرجعا لكم طلاب العلم في مراحل التعليم المختلفة، وبخاصة التعليم الثانوي، والعمل مساعداً على التفوق في الدراسة. وتتمة للدرس السابق التميز، كنا قد وقفنا. عند تدسل تحت عنوان أعراب العدد وبناء لذا نبدأ هذه المحاضرة بتعريف العدد بأل يعرف العدد بأل في الأحوال الآتية إذا كان العدد مركبا دخلت أل على الجزء الأول نقول فصول المدرسه الخمسة عشر مكتملة العدد فصول الخمسة عشر مكتملة الآ الخمسة عشر مكتملة العدد أما إذا كان العدد مضافا فإن أل تدخل على الجلء الثاني يعني على المضافة نقول فاز في المسابقة ثلاثة الطلاب الأوائل ثالثا إذا كان العدد معطوفا فإن أن ندخل على الجزئين المعطوف والمعطوف عليه نقول اشترك في المسابقة الخمسة والعشرون طالبا الخمسة والعشرون طالبا المرحلة الأخيرة إذا كان العدد من أعداد العقول. ما قلنا من قبل عشرين ثلاثين إلى, إلى تسعين عرف العدد بأل أكرمت العشرين طالبا الأوائل العشرين طالبا الأوائل ننتقل إلى صوغ العدد على وزن فاعل يصاب العدد على وزن فاعل ويصاب على أنه صفة وذلك للدلالة على الترتيب ويصابق العدد المعدود من حيث التذكير والتانيث في جميع حالاته مفردًا كان أو مركباً أو معطوفاً جميع الحالات السابقة كلها الأمثلة مثلا الفصل الثالث من الفرقة الثالثه متميزاً على الفصول كلها هذا المفرد ونقول اشترك في الجائزة الطالب الحادي عشر والطالبة الحادية عشر الأعداد المركبة وكذلك المأفوفة هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في العام, في العام الثالث والخمسين من عمره وتوفي في السنة الثالثة والستين بقي لنا من العدد كنايات العدد فهناك كلمات تدل على معنى العدد وليست من ألفاظه المباشرة وهي كاين كذا بضع ليس كم كاين تدل على كسرة العدد وتمييزها مفرد مجرور دائما مفرد تميزها مفرد مجرور دائما كأي من آية تدل على وحدانية الله ننتقي إلى كذا ويكن بها عن عدد مبهم يعني غير معروف وتأتي مفردة أو معطوفة أو مقرره وتميزها منصوب ويكون مفردا أو جمعا يعني تميزها مفرد او جمع ومنصوب <تصفيق> سجل الفريق كذا هدفا مفرد منصوب في الدروس المفيدة كذا وكذا درسا معطوف. تبني الدولة كذا كذا مدارس كل عام مكرره بضع. يستعمل لفظ البضع للدلالة على العدد من الثلاثة إلى التسعة، ثلاثة التسعة. ويأخذ حكم هذه الأعداد من حيث التذكير والتأنيس، ومن حيث التمييز. يعني مع المذكر مؤنث ومع المؤنث مذكر. و التمييز حيكون جمع مجرور قضينا في المصيف بضعة أيام اليوم مذكر بضعة مؤنثه وأيام تمييز جمع مجرور فقالت بضع وعشرين سيارة مثل آخر قابلت بضعة عشر صديقا وبضعة عشرة صديقة نيف تستعمل للدلالة على ما زاد على العقد ويتلجى صورة واحدة سواء كان المعدود مذكرا او مؤنثاً. كتبت نيفا وعشرين بحثا كتبت نيفا وعشرين بحثا قرات نيفا وثلاثين قصيده لم يبق سوى كم ونجد ان كم خبريه او استفهاميه فكم الخبريه تدل على الكثره ولا تحتاج لجواب تدل على الكثره واحد لا يحتاج الى جواب اثنين. تميلها مجرور ثلاثة بمن او بالاضافة ويكون مفردا او جمعا اربعا كم بطل في المعركة او كم من بطل مفرد مجهول بالاضافة او بمن او جمع كم ابطال في التاريخ او كم من ابطال في التاريخ <تصفيق> اما الاستفهاميه فهي للسؤال عن العدد وتحتاج الى جواب وتميزها دائما مفرد منصوب نقول كم كتابا قرأت فاذا دخلت عليها فاذا دخل عليها حرف جر جازا نصب التمييز او جره كده او كده الحالتين نقول بكم جنيه هذا الكتاب او بكم جنيه هذا الكتاب ما دخلت الباء تبقى يا التمييز مجرور يا التمييز منصوب عشان خاطر حرف الجر اللي جاء وبعد أن انتينا من دروس التمييز بكل ما يتعلق بها ننتقي إلى مجموعة من الدروس لا يخلو منها الكلام بتاتا <تصفيق> فهي تابعة للمرفوعات وتابعة للمنصوبات والمجرورات وغير ذلك ألا وهي التوابع وكلمات هي كلمات تتبع ما قبلها في الاعراب ما هي اسمها توابع ليه بتتبع ما قبلها في الاعراب فترفع برفعه تنصب بنصبه وتجر بجر وتجزم بجزمه وهكذا هذه التوابع هي النعت التوكيد البدل العطف والنعت نوعان نعت حقيقي ونعت سببي حقيقي هو تاب يذكر لبيان صفر في مدبوعه فنقول المؤمن المخلص مرآة لأخيه وصفنا المؤمن بأنه مخلص المخلص ونلاحظ أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة أشياء لاعراب كما قلنا رفعا ونصبا وجرا التعريف او التنكير النوع تذكير او تانيث العدد افراد او تثنيه او جمع البنت المؤدبه محترمه <تصفيق> تعريف الؤلئ مؤنث بنت مؤدبة رفع رابه هو مبتدا مرفوع مؤدبة تو نعت مرفوع وهكذا مفرد مفرد وكرمت الجولة التلميذين المتفوقين وهكذا اما النعت السببي فهو تابع يذكر لبيان صفة في شيء مرتبط بالمنعوت شيء مرتبط بالمنعوت يعني نقدر نقول النقط الحقيقي صفة للشيء كله والسبب حتى منه شيء متعلق شيء متعلق به <تصفيق> هذا تلميذ مؤدبة أخلاقه لو كان حقيقي كنا أن هذا تلميذ مؤدب لكن أنا ح... أتكلم عن الأخلاق بتاعته أوصف الأخلاق بتاعته مؤدبة أخلاقه وهو يلزم الإفراد دائما يعني أن هذا تلميذ مؤدبة أخلاقهما هؤلاء تلاميذ مؤدبة أخلاقهم وهكذا يعني يلزم الإفراد في جميع الحالات ولكنه يتبع المنعود في الإعراب وفي التعريف والتنكير ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيس مهجبتهم أخلاقه التذكير والتأنيس لو كان اللي وراه مذكر كنا خلها مذكر وقال <تصفيق> الدولة الكثير انتاجها شوف اهو الانتاج مذكر بأس الكثير مذكر الدولة الكثير انتاجها قوية في لما قلنا الاخلاق انا مؤدبة طب ونعلم الاسم الواقع بعد النعت السبب ايه بعد النعت الحقيقي حسب موقعه طب بعد النعت السبب له اعرف ثابت فاذا كان النعت على وزن الفاعل اسم الفاعل او صيغة من صيغة المبالغة فان الاسم الواقع بعده يكون فاعلا اما اذا كان الاسم الواقع بعد النعت السبب على وزن اسم المفهول فإن الواقع بعده يعرب نائب فاعل شوف المثالين هذا طالب راجح عقله عشان راجح فاعل يبقى عقله فاعل راجح اسم فاعل يبقى عقله فاعل لأن هذا طالب متقن عمله متقن ده اسم مفعول يبقى عمله نائب فاعل عودة إلى جزء مهم جدا في النعت وهو أن النعت الحقيقي له أنواع فمنه النعت المفرد أي الذي يأتي على صورة كلمة واحدة التميزان متفوقان محبوبان التلميزات المتفوقات محبوبات كلمة واحدة وقد يكون هذا النعت الحقيقي جملة اسمية أو فعلية او شبه الجملة يعني جاذ ومجرور او ظرف ومضاف اليه لكن بقى الجملة او شبه الجملة نعرفه زي نبحث عن اسم نكرة نبحث عن اسم نكرة في الجملة وهذا الاسم النكره بعد الجملة او شبه الجملة لا معنى لها بمفردها وانما هي تكمل معنى الاسم النكره اللي قبله يعني خالد طبيب رسالته ساميه في بالجمله الا كلمه طبيب نكرة بعدها رسالته ساميه رساله ساميه لمبتدأ وخبر طب رسالته ساميه لوحدها لا معنى لا. لا طبيب رسالته ساميه لا معنى اه تبقى الجمله دي نعت في محل رفع نعت رأيت ولدا يلعب الكره طب يلعب بالقرة يلعب الكره مثلا يعني يلعب بالكره لوحدها تفيد معنى لا انما ولدا يلعب ايوها افادت معنى جملة ثالية دي جملة في محل نصب نعت انت رأيت عصفورا في القفص. في القفص لها معنى واحدة؟ لا. لكن قبل منها نأكل عصفورا؟ أيوه يبقى شبه الجملة دي نعت. للحق صوت فوق القوة لها معنى فوق القوة الواحدة؟ لا. لكن صوت فوق القوة أيوه لها معنى يبقى نعت. ويجوز أن يتعدد النعت في الجملة الواحدة. فنقول رأيت مدرسا مخلصا نعت يؤدي رسالته أجنعة الجملة. وأحذر ان يكون فيه حرف عقص يلغي حكاية انه نعت يعني قلنا رأيته مدرسة مخلصا ويؤدي عمله ما تبقاش نعت انما مخلصا يؤدي عمله يبقى نعت هنا متعدد وبعد الإنتهاء نعطي من ننتقل إلى التابع الثاني وهو التوكيد فنجر التوكيد نوعان توكيد لفظي وتوكيد معنوي التوكيد اللفظي هو تكرار للفظ المؤكد سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا أو كان جملة الصلاة, الصلاة فرض أي التانية دية توكيد لفظ يتحقق, يتحقق التفوق بالمذاكرة ده برضو توكيد لفظ لا لا اكذب ابدا لا تنجد توكيد لفظ فانما اليس اليسرى انما اليس اليسرى تكرار الجملة ده توكيد لفظ اما النوع الثاني وهو التوكيد المعنوي فهو الفاظ توافق المؤكد في المعنى وتخالفه في اللفظ يعني زيه في المعنى لكن مش من نفس اللفظ وهي نفس وعين وكلا وكلتا وكل وجميع بشرط ان تتصل هذه الكلمات بضمير يعود على المؤكد واذا لم تتصل بضمير يعود على المؤكد فانها تعرب حسب موقعها في الجملة هذا الطالب نفسه تفوق العام الماضي غير نفس الطالب تفوق رأي الطلاب جميعهم توفيق لكن أت... هنا هو جميع الطلاب رأيتهم غير لفظ لفظتا نفس وعين تفردان مع المؤكد المفرد وتجمعان جمع مع المثنى والجمع يعني مش مع المثنى وتجمع لا هي مفردة مع المفرد لكن مع المسمى مع الجمع جمع جاء الرجل نفسه الرجلان أنفسهما الرجال أنفسهم طب كيف نؤكد الضمائر سهل الضمير المنفصل زي تمام زي تاني يؤكد لفظيا بإعادة الضمير أنت أنت الله ويؤكد بالمعنى بالنفس والعين وكذا وكتئ وهكذا هو نفسه حضر الدرس كده. <تصفيق> أما التوكيد التوكيد الضمير المتصل هو ده هو, هو المستثمر هي اللي عايزة دقه شوي. الضمير المتصل لفظي يتكرر بس بضمير بضمير منفصل يناسبه. يعني كتبت الدرس تو دي ما درسه أو كتبت تو تو كتبت تو لا ما تنفعش إنما دي تودي انا يبقى كتبت انا الدرس معنوي اأكد رفزي وبعدين اضفه النفس ولاي. كتبت انا نفسي الدرس سهل المستطر بتقدير ضمير وبرده في المعنوي تقدير وزائد النفس وليه يقول التلميذ كتب هو نفسه هو الدرس ده الاول ايه لفظي التلميذ كتب هو الدرس معنوي التلميذ كتب هو نفسه الدرس ملاحظه إذا, اذا كان التوكيد بغير النفس والعين او كان لضمير نشط او ضمير جر فلا حاجة للضمير المنفصل. يعني اللاعبون خرجوا كلهم. ما إيش نفس ولاي؟ فما فيش داعي خرجوهم كلهم لا. أو رأيتك ما ينفعش بقى رأيتك أنت نفسك لا رأيتك نفسك في الحديقة. والتابع الثالث هو البدل وهو تابع ممهد له بذكر متبوع قبله غير مقصود لذاته يعني يعني هو تابع بيوضح إبهام في المبدل منه أمير المؤمنين كتير أمراء المؤمنين لكن لما اقول عمره يبقى جبت أنا هنا بدل من أمير المؤمنين وضحت الإبهام في كلمة أمير المؤمنين فامير المؤمنين عمر عادل. <تصفيق> فالمتبوع هنا امير المؤمنين فيه افهام ولكن عندما قلنا عمر اللي هو البدل وضح هذا الافهام <تصفيق> وهذا البدل أنواع أهمها بدل المطابق زي المثال اللي فات، وهي تطابق البدل والمبدل منه، ويتساويان في الدلالة. في الدلالة الإمام الشعراوي من خير المفسرين للقرآن. القائد خالد بن الوليد سماه الرسول سيف الله سيف الله. بس حنضيف بقى البدل المطابق حتى اللي هو اي اسم معرب بألف وقع بعد اسم اشاره فانه ايضا يعرب بدل المطابق هذا الطالب مؤدب <تصفيق> اي هذا دي اسم اشاره مبني في محل رافع مبتدا ومؤدب خبر ما القوة الطالب اللي في النص دي ايه اه بدل لأن هذا دي مش واضحة فإحنا وضحناها بكلمة الطالب النوع الثاني بدل البعض من الكل والنوع الثالث بدل الاجتمال قريبين من بعض بس خد بالك البعض من كل الأشياء حسية ملموسة لكن الاجتمال لأشياء معنوية البعض من كل يكون البدل جزءاً من جزءه جزء من المبدل منه زرط الإسكندريات متاحفها فالمتاحف جزء من الإسكندريه حديث القرآن نصفه النصفي من القرآن وهنا يكون البدل متصلاً بضمير يعود على المبدل منه متحفها الإسكندريه نصفه يعود على القرآن ويطابقه أما بدل الاستماع فيكون إيه المبدل منه مما يشتمل عليه إيه يكون البدل أقصد البدل يكون البدل مما يشتمل عليه المبدل منه وليس جزءا منه يعني معنويا مش حسي سرني محمد صدقه مش مثلا ملابسه أعجبني عمار أدبه أدبه يعني مشتمل عليه محمد من صدق ومشتمل عليه عمار من أدب وأيضا يكون متصلا بضمير يعود مبتدئا لم يبقى في التابع سوى العطف وهو تابع يتوسط بين بينه وبين مجبوع حرف من حروف العطف يعني المعطف عليه الأول والمعطف بعده وبينهم في النص بينهم حرف يسمى حرف عطف خز العفو و وأمر بالمعروف وحروف العطس عبارة عن الواو وتفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه الجمع بينهم أيا كان أحب أحمد ومروان الفاء وتفيد الترتيب مع التعقيب سرعة يعني حضر تلاميذه فاء المدرسه أو و بعدين فورا فالمدرس ثم زيها ترتيب ولكن مع تراخي اكلنا الطعام ثم شربنا الشاي او التخير او شك كل عنبا او موجا ان تعيين احد شيئين تعين شيء معي سياره ركبت ام قطارا تحدد لي من الكنين استخدار تحدد لا توكيد الحكم للمعطوف عليه طه حسين طه حسين كاتب لا شاعر بل العدول عن الحكم السابق الى حكم اخر جديد ليس طه حسين شاعرا في ندي. عدلنا عنه بل كاتبا لكن للإستدراك لا تصاحب الأسرار لكن الأخير حتى في الغاية السبحون حتى الأخير وصلوا النهاية بكده نكون انتهينا من التوابع أحبائي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء إن شاء الله في محاضرة أخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جد معود